لآن ل ا ر م و ا ل ع ه النابلسي ح م ا للعلوم ن ا الاسلاميه وإياك ت ي اهدنا ص ر ط ا ل ت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 واصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا, في الذين ظلموا انهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه م د أ ء من قومه سخروا منه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 و ي ح ل عليه عذاب مقيم حتى إ ذ ا جاء أ م ر ن ا وفاردت النور, النور قل نحمل فيها من كل من زوجين اثنين و أ ه ل ك حتى إذا جاء أ م ر ن ا و ف ا ر ت ل ن و ر قل نحمل ف ي ه النابلسي ن إلا من للعلوم ن آمن و م ا آ م ن ي ه وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إ ن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موت كالجبال وهي ونادى موسوعه ح ب ن ا ن النابلسي م ع للعلوم ع الاسلاميه قال ساوي إلى جبل قال سأوي الى سآوي إ ل جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله, قال لا عصم اليوم من أمر الله و ح موسوعه م النابلسي ا م و ج ف ك ا من ل م للعلوم ا و ي ا س ل ا م ي ه وقيل يا أ ر ض ب ل ع ي م ا ت ويا سماء أ ق ل ع ي و غ ي ظ الماء, الماء وقضي ا ل أ م ر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم ا ل ر ا ل ب ي ن و ن ا د ى ن و حر ربه فقال رب إ ن ابني من أ ه ل ي و إ ن وعدك الحق ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكيم قال يا نوح انه ليس من اهلي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 أعوذ بك أن أسألك علم بك ليس لي ما قال رب ي إ ن ي أ ع و ذ بك أ ن أ س أ ل ك ما ليس لي بيع و إ ل ا تغفلني وترحمني أ ك ن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام من وبركات ع ل ي ك و النابلسي للعلوم أ م ا ل ا س ع ه م ثم ي م س ه م م ا ع ذ ا ب الله الحسنى تلك من انباء الغيب نوحها إ ل ي ك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبح ت ا ص ب ر ان العاقبه للمتقين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ا ن ص ر ا ط المستقيم صراط الذين امنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عبس الأعمال وتولى أن جاءه وما ي د ر ي ك ل ع ل ه د ى شركه ر دعويه غير ر أ ح ي ه ذات س غ مضمون ت اجتماعي ص د ى و ل ك يزكى أن وأما لا من جاء موسوعه يخشى فأنت ن ت ل ه ا ل ن ه ا تذكرة ذ فمن شاء ب ل ف ي صحف مطهرة م ر ف و ع ة م ط ه ر ة بأيدي س ف ر ة ل ا م ي ه قتل ا ل إ ن س ا ن ما أ ك ث ر ه من أ ي شيء خلقه من نقطه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أ م ا ت ه ف أ ق د ر ه ثم إ ذ ا شاء أ ن ش ر ه كلا لما ي ق ض ن ا امره فلينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى طعامه أ ن ا ص ب د ن ا الماء ص ف ا ثم شققنا ا ل أ ر ض شقا ف أ ن ب ت ن ا فيها حدا و ع ن ب ا و ق ط ب ا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا و ف ا ت ه ه وابا متاع لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت الصاخه 「よん ي, ي ف ر المرء من اخيه وامه وابيه」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 ترهقها قتره اولئك هم ا ل ك ف ر ة ا ل ف ج ر ة